ماذا لخلامنا حول صحيفة من بي عكور الذي سأل الله عليه قريب السلام بمتعرف عنا لفترة بين عن المسلمين حتى تقبل شهادته للمنطلين هذا عكوره بالسدف وكفة البطن والفرج واليدي واللسان هم قال في نفس الرواية ودلالة على تلك كله أن يكون ساكراً دي جميع حتى يخرج من المسلمين ما هو رب يخلق نحن كما ذكرنا قدم بها اشعار قضا اعتبارا كما ذكرت على كه باعتبار ان الرواية اول في مقام الحديث مفهوم على كما ذكرنا نفسه وثانيا بأنها ان حثه المفهوم بالصدق والعداه وادعاء ان الصدق والعداه والصداق من وهذا دليل على أن العدالة من المهم المساندوليين سيدينا أخو يكون تساسوه يناقش المشهور في هذا الاستدلال بعدة الوجود الوجه الأول أن كلمة أن تعرفوه لا تحمل على المعرف المنطقي وإنما تحمل على المعرف اللغوي والفرق بين المعرف المنطقي والمعرف اللغوي أن المعرف المنطقي هو تحديد المائيين إما من خلال فصولها وإما من خلال خواصها. تحديد المائيين من خلال القاصة أو من خلال الخاصة هذا يسمى تحديداً منطقياً والتعريف تكون تعريفا حقيا اما التعريف اللغوي فهو ليس المقصود به وضع حد او رسم للمائيه وإنما المقصود به وضع علامات مشيره للمائيه علامات تشير للمائيه سواء كانت هذه العلامات مثلا من الاعراض العامه او كانت هذه العلامات مثلا مما هو تخص من المهن هي على اي حالة علاماته المدار عند اللغويين هكذا المدار عند اللغويين في تعريف الشيء ان يضع لك علامة كانت هي اوضح من الشيء المهم انها اوضح من خلال وضوحها تحصل على معرفة الشيء نفسه سواء كانت هذه العلامة على ضعام على ما مهم باللغوي حتى الجنة المنطقي يركز على انه التحديد يجب ان يكون بالفصل حتى يكون حدا كامل او بالفصل حتى يكون رسمي اللغوي لا يركز على اللغوي يقول مهم ان اضع علامة هذه العلامة في نظرك اوضح من المعرفة فالتعريف اللغوي يركز على العلامة الأوضاح بينما التعريف المنطقي يركز على الحد والرسل بالقصدق والقصدق كلمه بما يعرف عدالة الرجل بسؤال التعريف اللغوي يشينهم علامات والمشيرات التي من خلالها تعرفون العداله حددوا العداله اللي قال لي تعرفوه يعني تقدروا تحددوا المفهوم ب هل العلامات على ما السيتره <تصفيق> على انه حاجه كلام الإمام ان تعرفوه على انه تحديد لمفهوم العداله تحديدا دقيقا وتحديدا منطقيا بالحد او بالرسم هذا ما يمكن استفادتي هذا ما هو بمقام تحديد المفهوم حقا فرق بين ان يكون الامام في مقام تحديد المفهوم وبين ان يكون في تحديد المصداق تحديد المصداق يعني تحديد العادل الخارجي كيف نعرف ان هذا الرجل عادل او ليس عادل يسمون تحديد مصداق. أما تحديد مفهوم العدالة بصورة عامة على تحديد مفهوم، فرق بين تحديد المفهوم وتحديد مصداق. والروايات ليست ناظرة لتحديد المصداق. ليش؟ لأنها قالت بعد ذلك، ودلالة على ذلك أن تحديد مصداق. إنزل بيتنا أربع. أول الرواية يقول أن تعرفوه بالستر والعباء، وقف. وقت والفجر واليد والنساء. فعليه يقول والدليل على ذلك كله أن يكون ساطرا لجميع يوبه. وزيادة اكرام صدر الرواية تعرب تعريف المصدر، وذيل الرواية والدليل على ذلك بالله أيضا تعرب لتحديد المصدر. هذا هذا هو التكرار. فلا محل يكون المقصود بصدر الرواية تحديد رحيم. وفي كلمة قري والدلاله على ذلك كله وتحديد المصدر يعني بعد أن عرفنا مفهوم العداله كيف نعرف العادل الخارجي والدلاله على ذلك كله أن يكون سافرا؟ لجميعهم إذا فنحن نسلم معكم أن صدر الرواية يحدد المفهوم لا أنه يحدد المصداق وإلا ينزم التكرار في الرواية وهو بعيد لك تحديد المفهوم على نوعي تحديد منطقي أو تحديد اللغويون تحديد المنطقي يعني تحديد حقيقة العدالة تحديدا دقيقا بالأج أو الظرة بالمصير أو الحاصة تحديد اللغويين وضع معرفات مشيرة للعدالة سواء كانت هذه من الأعراض العامة أو من الأعراض الحاصة فحمل الرواية على أنها في مقام تحديد حقيقة العدل تحديد حقيقة العدالة وتحديد الواقع للعدالة هذا الحم يحتاج له قرية خصوصا وأن المصطلحات المنطقية ما كانت معروفة لدى العرب ما كانت ما كانت معروفة لدى المجتمع العربي في ذلك الوقت فحمله على أنه في مقام تحديد الحقيقة هذا الحم يحتاج له بل الغائب ما يسبب أنه يضع علامات على الحقيقة وافترض ان هذه العلامات من الصنادل الإنسانية. أن تعرفوه بالستر والأعذار الستر والأعذار من الصبال النفساني إلا أنها طرحها الإمام على نحو أنها علامات على العدالة لا علاماته أنها حقيقة عدامة مرحبا من تمام؟ المناقشة الثانية لسيدنا الأخوة قد سسروا أنه لو كان الروايات في مقام تحديد مفهوم العدالة، وصار المفهوم محدداً مو بالسِتر والعفة، نصار المفهوم محدداً بالمعروفية أن تعرفوه يعني بدأ التعرف من هنا. لماذا تعرف عدالة الرجل؟ أن تعرفوه؟ فحد العدالة هو أن تعرفوه، محد العدالة هو الستر ولا عباد إذا قلنا بأن الرواية في مقام تحديد المفهوم يعني المفهوم تقويم جنوم بأن تعرفه بالمعروفيه فيكون مفهوم العدالة مستر العدالة المفهوم العدالة المعروفة بالستر ولا عباد فيكون للمعروفة موضوعية ودخلة في التعريف وإذا صارت المعروفيه هي المنافس في التعريف فالمعروفيه قد عن اسم نصفان نفساني ولما هي امر خارجي ومعروفيه الشخص بالستر والعفاف امر خارجي وليس معروفيه الشخص بالستر والعفاف امر نفساني النفساني الستر والعفاف نفساني اما المعروفيه ليست امر نفساني فهذا عكس بتاعنا إذا قلنا بان الروايه في مقام تحديد مفهوم العداله تحديدا منطقيا إذا كلمه انت تعرفه دقيقة في التعريف وبما أنها دقيقة في التعريف في منها أن العدالة هي المعروفية وأنها صدر العدل والمعروفية صفة خارجية هذا النقاش الذي أورده سيدنا قدس سره يمكن التأمر فيه أولا لأن لا مناثة بين أن تكون الرواية في مقام التحديد المنطقي لحقيقة العدالة وبين ان تكون كريما ان تعربوه خارج عن إطار تعرف اول من باب المجارات هل سئلك تعرف اذا تعرف السؤال شنو دا بما تعرف عداله الرجل ماذا ما هي العداله الان هم مجارات النساء ومطابقه في الجواب للسؤال ان تعرفوه فقول الإمام أن تعرفوه ما هو إلا من باب المجارات للسائل ومن باب مطابقة الجواب للسؤال لا من باب أن المعروفية في للحقيقة للعلم ترفع أن الإمام بنقى من تحديد المنطقية لكن ذكره المعروفية لا يعني أنها جزء من التعريف ومن باب مجارات للسائل ومن باب أنه وردت كلمة المعروفية بالسؤال إمام يكرر وبنها عرف تعرف بكذا بدون علا أنها جزء من التعريف عمل العلاد ثانيا المعروفية أصلا من تطلق والذات يقول لما تصول كلمة تعلماء كلمة تعرفاء كلها تحمل علاق طريقية لا علاق موضوعية إلا أن تقوم قرينا على النوع المعروف موضوعية <تصفيق> كلمة تعرفة عرفت زيدان عرفت ما تحمل الموضوع تحمل <تصفيق> طريقية طريق كاشف عن زيتنا طهين إذن بما أن كلمة العلم والمعرفة تعمل على الطريقية فنبي لا اتقوم بقرينتهم على أنها على نحو الموضوعية ولم لا يتقوم قرينتهم قال انها على نحو الموضوعية يعمل على أنها على نحو الطريقية فالمعرف هو فرصة الثكرة والعفاة أما المعرفوكة على نحو الطريقية وقرب المعرف لأنها هي معرف. ان تعرفوه طريقا الى المعرف لانها هي المعرف صار واحدة علامة المناقشة الثالثة لسيدينا اللي قلبي سأسألها كأنه سلمنا معكم ان الرواية في مقام التحديد المنطقي لمفهوم العدادة وسلمنا ان مفهوم العدادة يعني الستر والعفاف لكن لا نسلم ان السطر من صفات للنفسية وللستر الرحمن من أصطرات الخارجيين <تصفيق> السطر من التغضيين سترى يعني ربط والمرض من ستر الخارجي يعني أن يكون في الخارج ساترا لزلاته وساترا لأخطائه ستر الأخطاء والزلات عبارة عن تركه لها بعد من تجنب المعاصي وقد ستر نفسه عن المعاصي، فالمراد بالست من السدر الخارجي ستره أو تعرفه بالست المراد به ترك المعاصي، ترك المعرمان، فإن ترك المعاصي والمعرمان ستر على النفس من المعاصي والمعرمان، ربي سدر الخارجي، بالعفاف من كل ذلك، لا يراد فيه صفة نفسانية قد على مخالفه الهواء او مخالفه الشهوه وانما يراد بالعفاف معا عدم انقياد خارج للهواء والشهوه عدم الانقياد الخارجي للهواء والشهوه هو هذا العفاف فكل الامران صفتان خارجيتان وفي ذلك تعمله فانه بالنسبه بالنسبة للعفتر، واضح أن العفتر من الأمور، محسنين وهذا ما يستفاد من النصوص والروايات، مع أن ما انخاف ومقام ربّه ونهن النفس، ونهن النفس عن خواه الخارجي، الانتهاء الخارجي مبرز بالانتهاء. النفسي الانتهاء الخارجي علامه على الانتهاء النفسي و النفس اي الحرام أو التي وردت في البخاري يا صحيح سند كان فاما من كان صائنا لنفسه من دينه صائنا للنفس المستفاد من الايات والروايات ان العفاف والستر امران نحسانيان لا انهما عبران خارجيا الخارج مبرز لهما لان الخارج هو نفسه العفاف ونفسه السته والا لو كان ذلك المراد التكرار ليش بعد وكف البطن والفرج واليد ماذا يردها الخارج بعد كف البطن عن خارجه كف اليد عن خارجا كف اللسان عن خارجا لو حملنا الستر والعذاب على الأعمال الخارجية لم يكن فرقا بينها وبين قوله وكف البطن والفرج واليد واللسان هذا دليل على أن الإمام يريد أن يقول بأنه كما يجب أن يكون هناك ستر نفساني المقصود بالستر النفساني هو علم الجمعة نفس الإنسان علمت وروضت على الستر يعني روضت على أن لا ت على لا على أن لا تتحدى المعصية علمت على الستر ما الستر بمعنى عدم الجراه وعدم التمرد وعدم التحدي النفس اذا علمت على عدم التمرد وعلى عدم التجرّق بالمعصية هذا يقدم لهم الستر والعفاف هو صيانه النفس عن الانقياد وراء الشنوة والحوار لما <تصفيق> يريد أن يركز بأنه كما أنه يجب أن يكون في النفس بواعد للطاعه الطاعة وزواجر عن المعصيه ألا بكت خارجي لابد أن يكون ركت في البطن واليالي والطاعة واليساة هل تحقق مقموم؟ أنه بعد ذلك كل سيدنا القوة يقول بساسره يقول بأنه والدلالة على ذلك كله أن يكون مساة بجميع عيوبه يعني أن يكون متجنبا بجميع عيوبه فلا دلالة بالنتيجة في الرواية على أن العدالة من السفاة النحسانية بل من الصفات الخارجية ولكن حيث ذكرنا بأن عدالة لا يبعد أن ترؤون أولاً أكثر أولاً, أولاً لا يبعد أن تكون الروايه في مقام التعريف اللغوي من هذا ذكرنا وثانياً ذكرنا بأن المعروفيه أخذت على نحو وثالث ذكرنا بان الصحيح ان الستر العفاف من الصفات النفسانيه وليس من الصفات الموت بل يمكن ان يدعى حتى الكف النفسانيه كف يعني كفه النفس كف البطن والفرج والهدوء اللسانيه ويمكن ان يدعى حتى الكف هو بمعنى الصفات النفسانيه بعد ان نعرف هذه الامور ان الصحيح في مقام التعريف اللغة. وأن المعروفين مأخوذة على نحو الطريقية على نحو المرضوحين. وأن السدر الحفاظ أمران مبثانية بعد ذلك يمكن أن لا نقول بمقولة المشهور وهو أن العدال ملكته. ولا نقول بمقولة سيدنا قد السدر بأن العدال عمر القارجي. بل أن العدال صفة نفسانية ويكون الآل الخارجي كائفاً عنها ومبرزا لقمّا تلك الصفة المفسانية على نحو الملكة أو ليس على نحو الملكة لحيء الضفر نمزم به فالرواية الصحيحة غاية ما تزل إذا تأملت في هذه الأطراف أنها في مقام التعريف اللغوي أن المعروف على نحو الطريقية أن السطر العظام من الصفات النفسانية غاية ما يدل عليها الرواية أن العدالة من الصفات نفساني اما انها يصف على نحو الملكه الراسخه ام ليست كذلك من شيء اخر صار واضح فمن كان زاجرا لنفسه عن المعاصي وباعثا لنفسه على الطاعات يسمى عادلين وان كان هذا البعث والزجر ليس راسخا على نحو الملكه الراسخه على ذلك فنحن نستفيد من الرواية ان العداله صفه نفسانيه نعم من ان تكون ملكه او غير ملكه ولا عمل ما هو الا مبرز او كشف عنها مثلا